بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء ياية فظلت أعناقهم لها خاضعين وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوِلَ الْأَرْضِكَ مَنْ بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نادي رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ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 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أَنَرْسِلْ مَعَنَى بَنِي إِسْرَائِيلٌ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلَيْدًا وَلَبِشْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فَفَرَضْتُ لَكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عبَّدتَ بني إسرائيل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 إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين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 قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا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 لَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَهِنَّا لَنَا لَأَجْرَنَّكُمْ نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 لا أقطعن أيدكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين innaa ulaa ilaa shirvatin wa innahum lanaa laghaaydun wa فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فَاتَّبَعُوهُمُ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إن معي رب سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ففلك فكان كل فرق كالضوء العظيم. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ لاَخَرِينَ وَإِن جئْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا لاَخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ هِبْرَاهِيمُ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 أو ينفعونكم أو يضروا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فإن نعم عادولي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسبين وإذا مرضت فهو يشفي <تكلم> والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَدَاعَى إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْا مَا بالعالمين وما ضللنا الا المجرمون فما لنا من شفعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربنا ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون Inni lakum rasulun amin Fattakullaha wa ati'uun Wama as-a-lukum alayhim najr illa ala rabbi alamin, alamein اتقوا الله وأطيعون قالوا أنومن لك واتبعك لارذنون قال وما علمي بما كانوا يعملون In hisabhum illa على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحوا ونجني ومن معه من المؤمنين، فإن جناه ومن معه في الفلك المشحون.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 كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه بنجر، بنجري إلا على رب العالمين. أتبون بكل ريعناية تعبثون وت. واتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون الله وأطيعون Täällä Levi a mätkömmi ma täglemä يا أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين؟ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ لَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةَ وما كان أكثرهم وَإِنَّ وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالحنا لا تتكلم تقول إن لكم رسول نميل فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجر إن جري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعون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 فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّهِ فكله العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتتقون إن لَكُمْ رَسُولُنَا مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ فتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون Käytiin lääkäriä. Käytiin lääkäriä. Käytiin lääkäriä. Käytiin lääkäriä. Käytiin lääkäriä. Käytiin فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِنْ فتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من جر إن جري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَثُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ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 إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لا وَمَا وما كان أكثرهم منيد، وإن ربك له العزيز الرحيم. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ لَمِينٍ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِالرُّسُلِ الْعَرَبِ مُبِينًا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 أفرايت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا دَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا, كنا ظالمين وما تنزلت بِهِ الشياطين وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ وأنذر عشيرتك لقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقلني بريء مما تعملون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 هَل نَبِّئُكُم عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ نَفِيسٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ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 قالبي ان